بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله خاتم النبيين وصفوة الله من خلقه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة الكرام فمن رحاب بمسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينعقد هذا المجلس الشهري التاسعة عشر من مجالس شرح مختصر التحرير في أصول الفقه الحنبلي لابن النجار الفتوح رحمة الله تعالى عليه المنعقد هذا اليوم السبت الثاني والعشرين من شهر الله المحرم سنة أربع أربعين وأربع وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وهذا المجلس هو ثاني المجالس فيما يتعلق بحديث مصنف رحمه الله عن الخبر في سياق كلامه عن أدلة الشريعة شروعاً في الدليل الثاني وهو دليل السنة وقد تقدم المجلس المنصر في الحديث عن الخبر تعريفه واقسامه وذكر انقسامه إلى أخبار متواترة وآحاد فصل المجلس اليوم إن شاء الله تعالى فيه الحديث عن شروط قبول الرواية وهي المتعلقة بشروط الراوي والمسائل المتصلة به فيما يذكره علماء الحديث دراية في هذا الباب ونحوه ويورده الأصليون رحمه الله تعالى لاتصاله بدليل السنة من حيث القبول وتطبيق شروط الرواية سائلين الله التوفيق والسداد والعلم النافع والهدى والرشاد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين فصل الرواية إخبار عن عام لا يختص بمعين ولا ترافع فيه ممكن عند الحكام وعكسه الشهادة صدر المصنف رحمه الله تعالى الحديث عن الرواية وشروطها بذكر تعريفها تفريقا بينها وبين الشهادة والتفريق بين الرواية والشهادة مما عني به الأصوليون والفقهاء كثيرا لتشابه البابين وللتفريق بينهما أيضا في بعض المسائل فمما يشترق فيه باب الرواية والشهادة من حيث الأصل اجتمالهما على ما يتوقف في قبوله على التثبت في صحته فالشهادة عند القاضي يتوقف قبولها على الثقة بالشاهد والرواية عند الراوي يتوقف قبولها أيضا على الثقة بالراوي فلما اشتبه في هذا الباب مع كون كل من الراوي والشاهد ناقلا لأمر أو لخبر فإنهما اشتبه في أصل هذا الباب ثم افترق في أمور فمما افترق فيه العدد فإن الشهادة عند القاضي لا بد فيها من العدد الإثنان والأربع أو الرجل وامرأتان بحسب المشهود عليه في الحقوق أو في الأحكام بخلاف الرواية فإن راوياً واحدا لو روى خبرا لا يشترط فيه العدد وإنما الشرط في قبول خبره بناء على التوثق مما روى واختلف أيضا في باب بعض الشروط مثل الحرية والذكورة التي تشترط في الشهادة دون الرواية وبالجملة فلما ذكر باب الرواية والشهادة وبينهما تشابه وكثير من الفقهاء والأصوريين يقيس بعض مسائل أحد البابين على الآخر استدعى ذلك التقرير للتفريق بين الرواية والشهادة ومن أشهر ممن اعتنى في التفريق بينهما الإمام القرافي رحمه الله فإنه ذكرهما في كتابه الفروق وهو ممن استفاض في ذلك وجمع ونقل ما وقف عليه من كلام أهل العلم وحرر فيه اقتصر المصنف رحمه الله هنا على التعريف والتفريق في هذا التعريف مأخوذ عما قرره أو ما ينسب لإمام الحرمين الجويني قال الرواية إخبار عن عام لا يختص بمعين فلما يروي الراوي حديثا يتعلق بحكم أو بحد فإنه لا يتعلق بمقصود بشخص بعينه فيتعلق بحكم عام ولما يقول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا من صلى كذا ومن صام ومن سرق فإنه لا يقصد شخصا بعينه فهو حكم عام لا يختص بمعين ولذلك فإن الرواية لا تستخدم في الترافع عند الحكام فلا يأتي مدعي عند القاضي فيقول. قضية كذا فإذا سئل البينة يروي حديثا مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذه بينتي الرواية لا تستخدم في الترافع عند الحكام هي في تأصيل الحكم لكن ليست في إثباته لأن القضية عند الحاكم ينظر فيها إلى الشخص بعينه والحق بعينه والأصل أن الرواية لا تختص بمعين قال وعكسه الشهادة إذا الشهادة إخبار عن خاص وتتعلق بمعين فيقول أنا أشهد أن فلانا كذا له حق عند فلان أو أدم عليه أو ضربه أو اعتدى عليه فهو يتعلق بأمر مختص بمعين وفيه يتم الترافع عند الحكام نعم. ومن شروط راو عقل وإسلام وبلوغ وضبط وعدالة ظاهرا وباطنا هذه جملة شروط الرواية وضابط الشروط عند المحدثين في رواية الراوي للحديث على اختلافها ترجع إلى أمر واحد في الجملة هو تحطق الصدق في روايته فكل ما سمعت من شروط يراد بها إثبات هذا الأمر فإذا روى الراوي خبر قال حدثني فلان وساق سنده أو علق الرواية عمن عن نقل عنه فقد أخبرني فلان أو سمعت فلانا أو قال فلان الأمر الذي يتوقف عليه قبول خبره تحقق الصدق في مقاله كيف نعرف أنه صادق في مقال هذه جملة شروط أولها العقل وثانيها الإسلام وهذان شرطان محكيان بالإجماع عند العلماء إذ لا تقبل رواية غير العاقل فالمجنون لا وازع له عن الكذب لأنه لا يدركه وأما الإسلام فلأن غير المسلم تبقى معه تهمة العداوة للدين وللنبي صلى الله عليه وسلم ولشريعته واحتمال الكذب في حقه غير مستبع وكذلك شرط البلوغ الذي هو شرط عند الأئمة الأربعة وغيرهم شرط البلوغ في الرواية يعني في الأداء في أداء الراوي ما سمع اشترط فيه أن يكون بالغا وذلك أيضا لأن احتمال كذب غير البالغ وارد لأنه غير مكلف، فربما لا يصدر عنه مراعاة الكذب أو معرفة خطره وحرمته. فذن عقل وإسلام وبلوغ هذه الشروط شروط أساس لا بد من توفرها. فلا تقبل رواية المجنون ولا الكافر ولا الصغير غير البالغ قال رحمه الله عدالة قال وضبط هذا الشرط هو جوهر الشروط وأساسها وجدناه مسلما عاقلا بالغا فإن الشرط الأساس بعد هذه الشروط التي يابد من توفره ابتداء أن يكون ضابطا لحفظه وما المقصود بالضبط؟ ما المقصود بالضبط؟ ما المقصود بالضبط؟ عدم الخطأ ما عدم الخطأ والوهم عدم يعني أن لا يخطئ أو أن يكون الغالب عليه طيب لأنه لا يسلم إنسان من خطأ ووهم ونسيان فإنهم لا يشترطون في الضبط أو ليس مراد الضبط عندهم أن لا يخطئ قط فهذا متعذر ولو أرادوه لتعذرت الرواية عند عدم تحقق هذا الشرط إنما المراد غلبة ضبط ذكره وحفظه على نسيانه أو على خطئه، فمن غلب حفظه وضبطه وتذكره كان هو المقصود بتحقق شرط الضبط ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله لا ينبغي لمن لا يعرف الحديث أن يحدث به فالذي لا يعرفه لا ينبغي له التحدث به وسئل رحمه الله متى يترك حديث الرجل؟ قال إذا غلب عليه الخطأ هذا المقصود عندهم بالضبط وهو غلبة الحفظ والتذكر على السهو والنسيان الشرط الذي يقابل الضبط عند المحدثين في قبول رواية الراوي العدالة ومعنى العدالة كما سأتي تعريفها بعد قليل صفة راسخة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة وترك الكبائر والرذائل العدالة صفة تتعلق بالديانة والضبط يتعلق بالحفظ فيشترطون هذين الشرطين الأساس في قبول رواية الراوي أن يكون عنده ديانة تقبل معها روايته فلا يكون فاسقا ولا مختل المروء وكذلك أن يكون ضابطا لحفظه طيب فماذا لو وجدناه دينا صالحا ورعا تقيا لكنه سيء الحفظ هذا ضعيف عنده العكس حافظ شديد الحفظ آية في شدة حفظه لكنه فاسق فاجر كافر هذا لا تقبل روايته أيضا فيقوم قبول رواية الراوي على هذين الركنين بعد أن تحققنا من كونه مسلما عاقلا بالغا أن يكون ضابطا في حفظه عدلا في ديانته فهذان الشرطان هما الأساس وعنهما يتفرع كل ما يذكره المحدثون من التفصيل في شأن الرواة وأحكام الرواة وعلم الجرح والتعديل جملة هو فرع عن هذين الأصلين فيتكلمون عن مراتب الرواة من حيث الحف والضبط وعدمه مراتب الرواة من حيث الجرح والتعديل وشروط ذلك وأحكام ذلك ومسائله التي سأتينا طرف يسير ونبذة موجزة منها قال رحمه الله وعدالة ظاهرا وباطنا المقصود بالعدالة الظاهرة فيما يبدو في ظاهر الأمر والعدالة الباطنة التحقق من الخبر بالسؤال والثبوت عن حقيقة عدالة المرء أنه كذلك وإنما نص على الظاهر والباطن أنه سيأتينا بعد قليل حكم الرواية عن المجهول إما مجهول العين أو مجهول العدالة وسيأتي الحديث عنها وللمحدثين فيها تفصيل يطول في اشتراط العدالة ظاهراً وباطناً هذا المذهب عند الحنابلة وعليه كثير من العلماء فإن جهلت عدالته أو ثبت نقيضها تركت روايته لاختلال شرط العدالة إذن قوله تثبت العدالة ظاهراً وباطناً قيد يخرج منه شيئاً الأول انخرام العدالة بماذا؟ بشيء من أسباب الفسق وخوارم المرؤة والشيء الثاني الذي يخرج من هذا القيد جهالة حال العدالة، فسواء فسواء عرفة في السبورة راوي انخرمت عدالته أو جهلت عدالته أيضا انخرم هذا الشرط فترد الرواية، فلو قيل لكننا لم نقف على شيء يخل بعدالته أو بمرؤته فالجواب أن الشرط ثبوت العدالة ظاهرا وباطنا وهذا لم يتحقق فيه. فكونه لا تتحقق فيه كاف عندهم في انخرام هذا الشرط وبالتالي رد الرواية قال ومن شروط راو عقل وإسلام وبلغ وضبط وعدالة ظاهرا وباطنا وسئ الحديث عن حكم رواية المجهول في عينه أو في عدالته ومن روى بالغا مسلما عدلا وقد تحمل صغرا ضابطا وقد تحمل صغيرا وقد تحمل صغيرا, صغيرا ضابطا أو كافرا أو فاسقا قبل لما ذكر اشتراط البلوغ والإسلام والعدالة أراد أن يبين ما ذكره المحدثون في تحرير هذا الشرط وهو أنه شرط أداء لا شرط تحمل فيصح أن يتحمل الرواية كافرا ويؤديها مسلما أو أن يتحملها صغيرا ويؤديها بالغا أو أن يتحملها كما قال فاسقا ثم يرويها عدلا فإذا هذا لإجماع الصحابة رضي الله عنهم على قبول الرواية عمن كان منهم صغيرا روى وحفظ ثم أدى وروى فقبلوا روايتهم كأنس وابن عمر وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم جميعا ولما تتابع عليه صنيع المحدثين عبر القرون من اسماع الصغار يعني إحضارهم مجالس التحديث والسماع وهذا تتابع عليه المحدثون ولم ينكر فكان هذا اتفاقا منهم على أن اسماع الصغير مقبول تحملا فإذا أدى ذلك حال البلوغ صحة روايته وأما الكافر فأشهر, فأشهر شواهده حديث أبي سفيان في صحيح البخاري رضي الله عنه وهو يحكي قدومهم على هرقل العظيم الروم وما كان بينه وبين قوم قريش وعلى رأسهم أبو سفيان في سؤالهم عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم ونعته وما حدث في أيام بعثته وأبو سفيان حكى ذلك بعد إسلامه فصح الحديث وروي لكنه تحمل الرواية حال كفره فأداها مسلما رضي الله عنه فإن قبلت رواية الكافر حال أدائه فالفاسق من باب أولى إذا تحملها فاسقا وأدّها عدلا نعم. وهي صفة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة وترك الكبائر ومنها غيبة ونميمة والرذائل بلا بدعة. المذائلي. والرذائل بلا بدعة مغلظة. مغلظة. بلا بدعة مغلظة. وهي الضمير يعود إلى ما. إلى تعريف العدالة لنقال قال هو ثم كانت جملة اعتراضية أو استطرادية مرى وبالغا مسلما عدلا وقد تحمل صغيرا ضابطا أو كافرا أو فاسقا قبل عاد إلى سياق الكلام ليعرف العدالة فقال وهي صفة راسخة في النفس ما المقصود بالصفة الراسخة الصفة معروفة النعت الذي يتصف به الإنسان كالصدق والعقل والأمانة أو أضدادها الكذب والحماقة والجهل ونحوها فما معنى قولهم صفة راسخة الصفة الراسخة أن تكون ملكة عند صاحبه فهي مرادفة للملكة يعني أن يكون طبعا متأصلا لا يتكلفه صاحبه لأنها أصبحت صفة راسخة ذاتية فيه قال صفة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة وترك الكبائر والرذائل هذا موجز ما أفاض فيه العلماء محدثين وفوقها ومفسرين وأودباء وسائر الفنون فإنهم تكلموا في تعريف المروءة بل صنفت فيها مصنفات مفردة في تعريفها وكلام العرب نحوها وأمثلتها وشواهدها وبعض قصصها وأخبار أصحابها إلى آخره فمما تكاثرت فيه التعريفات تعريف المروءة ويشبه أن يكون هذا التعريف المقرر عند أهل العلم إصطلاحاً المروءة الصفة الراسخة عفوا العدالة الصفة الراسخة التي تحمل على ملازمة التقوى والمروءة أما ملازمة التقوى فمعروفة التي هي اجتناب الكبائر واستفاء الواجبات والمطلوبات شرعا وأما المروءة فقد تقدمت الإشارات إليها في كثير من حديث أهل العلم عنها وترك الكبائر واشترطت واشترط ترك الكبائر لتحقق وصف العدالة إشارة إلى أن ارتكاب الكبيرة ها مسقط للعدالة وإذا سقطت العدالة وجب الفسق فالذي يضادها الفسق فاشتراط اجتناب الكبيرة لتحقق العدالة في المر فإذا كان هذا من شروطه قال وترك الكبائر وهذا مطلقا قال رحمه الله والرذائل والمقصود بالرذائل أفعال الخسة التي ينسب صاحبها إلى قلة المروءة وعدم المبالات ولذلك أمثلة كثيرة قالوا كسرقة حبة والتطفيف في لقمة وبعض الأمور المستقبحة عرفا فإنها من الرذائل وإن لم تكن حراما فإذا كانت مرذولة عرفا مستقبحة عند الناس في المجتمع فإن الوقوع فيها وملابستها أيضا مسقط للعدالة فالعدالة إذن أيضا تتكون من شقين أحدهما ديانة المرء وهي التي تحقق عنده التقوى والأخرى المروءة التي هي العناية بالأخلاق الحسنة والذكر الجميل ومراعاة ما يقدح في وصف الإنسان وسلامة دينه أو مروءته قال ومنها غيبة ونميمة ذكرها استطرادا في الحديث عن الكبائر سيأتي تعريف الكبيرة بعد قليل لأن من أهل العلم من قال إن الغيبة والنميمة من الصغائر فنص عليها المصنف رحمه الله بقوله ومنها أي من الكبائر غيبة ونميمة والغيبة كما فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره والنميمة نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد والضغينة لما يترتب عليهم من شر وسوء وفساد وكلا الأمرين معصية كبيرة جاءت بتقبيحها النصوص الشرعية وذكر الوعيد الشديد عليها مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نما وقول الله سبحانه وتعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه قال رحمه الله تعالى بلا بدعة مغلظة أيضا من اشتراط العدالة أو من مكونات العدالة عند صاحبها أن لا يقع في بدعة مغلظة وكأنه قيدها بالتغليظ إشارة إلى أن بعض البدع التي لا تبلغ التغليظ إما للاختلاف فيها أو لكونها بدعة عملية لاعتقادية توجب التفسيق أو الكفرة فإن أمرها أيسر من أن تسقط العدالة وهذا يتأكد إذا كانت عند صاحبها من باب التأول أو الشبهة التي يقع فيها فإنه لا يتعاطاها معتقدا مخالفتها للسنة بل يعتقد التقرب بها إلى الله جل وعلا نعم وتقبل رواية قاذف بلفظ, بلفظ الشهادة ويحد هذه مسألة أيضا من فروع الحديث عن الكبائر أو العدالة وضدها وهو الفسق قال المحدود في القذف فاسق والدليل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجردوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون فنص الحكم الشرعي على التفسيق ورد الشهادة قال الله تعالى إلا الذين تابوا فهذا الحكم بالتفسيق نص فمن قذف, من قذف ولم يأتي ببينة حد حد القذف وردت شهادته وحكم عليه بالفسق فماذا عن شاهد لا قاذف شاهد في الزنا أدى شهادته عند القاضي ولما لم تكتمل الشهادة بشروطها وعددها المطلوب هو أربعة أسقط القاضي شهادة الاثنين أو الثلاثة أو الواحد ولما أسقطها لم يقم الحد على المشهود عليه والمدعى عليه انتهى هنا ثم يعاد إلى من شهد ولم تكتمل الشهادة بعددها المعتبر فيعد الشاهد قاذفا حكما لا حقيقة لأنه ادعى الشهادة على مسلم الأصل فيه العدالة فادعى وشهد عليه بالزنا فلما لم تكرر الشهادة بأربعتها في العدد وكانوا ثلاثة أو اثنين أو واحدا حكم عليه بالقذف فيحد حد القذف الكلام في هذا الآن الذي شهد في شهادة الزنا ولم تكتمل الشهادة فردت شهادته وحده هل هو فاسق؟ هل هو بمثابة القاذف الذي قذف لم يأتي بشهود؟ أما القاذف فالنص فيه في كتاب الله وهذا مختلف فيه بين الفقهاء ولأجل الاختلاف فيه نص عليه المصنف رحمه الله فقال وتقبل رواية قاذف بلفظ الشهادة إيش يقصد قاذف بلفظ الشهادة نعم القاذف حكما لا حقيقة الذي كان نقص العدد في الشهادة ليس من جهته ولأنه ليس صريحا في القذف بل خرج لفظه مخرج الإخبار والشهادة وليس مخرج الاتهام كما هو في القاذف قال رحمه الله تقبل روايته ويحد هل هذا تناقض؟ لماذا يقام عليه الحد؟ لأننا اعتبرناه قاذفا فإذا اعتبرناه قاذفا الواجب أن ترد شهادته ها هنا أقوال لأهل العلم ثلاثة فمنهم من قال يحد وترد شهادته ومنهم من قال لا حد. ولا ترد شهادته لأنه ليس قاذفا حقيقة ولا حكم ومنهم من فصل واختاره المصنف وجزم به في المذهب تقبل روايته و... ويحد جزم صاحب المغني الموفق ابن قدامة رحمه الله برد شهادته وتفسيقه وهي الرواية الأخرى في المذهب وهو ثالث الأقوال عند الفقهاء لأثر عمر رضي الله عنه في شأن قصة أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه في شهادته على المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حيث قال عمر في الأثر الذي أخرجه عبد الرزاق في المصنف إن تبت قبلت شهادتك فعلق قبول الشهادة على التوبة فعامله معاملة القاذف ولكن اتفق الناس على قبول رواية الصحابي الجليل أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه وله أحاديث مخرجة في الصحيحين بلغت أربعة عشر حديثاً، فقد تتابع أهل العلم على قبول روايته مع ما وقعده أيضاً في قصته مع المغيرة بن شعبة رضي الله عنهم جميعاً. نعم، والصغائر وهن سواء حكمة. لما أشار إلى الكبيرة وأن الوقوع فيها مسبط للعدالة يأتي السؤال طيب وموقعة الذنوب الصغائر هل هي مناقضة للعدالة؟ هل الواقع في الذنوب الصغائر ساقط العدالة احتاجها هنا أن يتطرق الصغائر لن تقول إنها مسقطة للعدالة مطلقة ولا العكس بل فيها تفصيل ما التفصيل؟ نفرق بين صغيرة يقع فيها صاحبها مرة وصغيرة يدمن عليها صاحبها نفرق بين صغيرة يفعلها صاحبها زلة فيندم وبين صغيرة يواقعها صاحبها مع الإصرار عليها نفرق بين صغيرة يستتر بها صاحبها ويغلبه شيطانه فيقع وصغيرة يجاهر بها صاحبها فلا يستحي من الله ولا من الناس هذا الذي أراد به المصنف أن يفرد الكلام عن الصغيرة قال في البداية والصغائر وهن سواء حكمها يعني لا فرق بين صغيرة وصغيرة فالصغائر حكمها واحد في فيما سيذكره المصنف رحمه الله هنا نعم والصغائر وهن وهن سواء حكما إن لم تتكرر تكررا يخل بالثقة بصدقه لم تقدح إيش يعني تتكرر تكررا يخل بالثقة بصدقه الإدمان والإصرار عليها ولهذا في الحديث الذي يروى في بعض السنن وهو أثر عن بعض الصحابة لا صغيرة مع الإصرار يعني لن تبقى الصغيرة صغيرة مع إصرار صاحبها عليها ولهذا أيضا فإن إصرار العبد على الذنب دون توبة واستغفار وندم مشعر بقلة الاكتراث ولهذا فإن كثرة الصغائر مما تقدح. في عدالة المسلم قال إن لم تتكرر الصغائر تكررا يخل بالثقة بصدقه لم تقدح وإلا قدحت في العدالة يعني إذا تكررت وأدمن صاحبها عليها بهذا القيد قال تكررا يخل بالثقة بصدقه لماذا خص الصغيرة بهذا التفصيل ولم يجعلها مطلدة كما قال في الكبائر نعم لتكفيرها باجتناب الكبائر ومصائب الدنيا هذا الفرق أن الصغيرة التي لا يصر عليها صاحبها ولا تتكرر منه تكررا يخل بالثقة بصدقه شأنها في فضل الله ورحمته وعظيم عفوه أن يغفرها وأن يعفو عن أصحابها وأن يبدل سيئاتهم حسنات بماذا؟ بأمرين دلت عليهما نصوص الشريع أحدهما استبدالها بحسنات والثانية بالاجتناب عنها والمجافاة فهي فرع عن صدق التوبة بعدم العود عليها قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند مسلم في الصحيح الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن مجتنبة الكبائر فدل على أن الاجتناب عن الصغائر بمجافات الكبيرة مع تلك الطاعات سبب للمغفرة وتبديلها حسنات بفضل الله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل في سورة النساء إن تجدنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم إذن باجتناب الكبائر تكفر الصغائر وأيضا قال بمصائب الدنيا في حديث مسلم أيضا في الصحيح ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه أو بلفظ الكسري بضبط الكسري يهمه إلا كفر به من سيئاته ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ما الوصب ومن النصب النصب التعب والوصب ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن السقم المرض والنصب التعب الذي يصيبه مما يرهقه في الحياة سعيا في معاشها أو إصابة ببعض ابتلاءاتها والوصب ها؟ الهم ذكره طال حتى الهم يهمه أو يهمه إلا كفر به من سيئاته، الأذى، ها؟ الألم، طب هذا واجب للدرس القادم يا شباب. ما الفرق بحديثه نتداوله كثيرا ومن بلاغة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الأوجه التي يحصل بها الأذى العبد التي يحصل بها الأذى للعبد في حياته وهذا من عظيم فضل الله فهذه أبواب الأذى في حياة الإنسان الوصب والنصب والسقم والحزن والهم فجمعها النبي عليه الصلاة والسلام أيا كان الأذى الذي يأتيك يحسن الظن بربك وعول على عظيم فضله ورحمته فإنها تكفير للسيئات بخلاف ما إذا تسخط واعترض وانقلب سوءا وأوقعه الشيطان في معصية أخرى فقد ذلك نسأل الله السلام نعم ويرد كاذب ولو تدين في الحديث وتقدح كذبة فيه ولو تاب يرد كاذب فلا تقبل روايته ولو تدين في الحديث يعني لو كان في رواية الحديث ورعاً وتقياً ولا يروي إلا صدقاً لكنه معروف بالكذب في غير رواية الحديث فما حكم روايته للحديث ولو كان متديناً فيه قال ترد لأنه لا يؤمن من شأنه الكذب في كلامه أن يكذب في روايته للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا من عظيم عناية أهل العلم واحتياطهم وورعهم في تثبيت ورواية سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا ما عليه أحمد ومالك وعامة أهل الحديث في رد رواية من عرف بالكذب ولو كان في رواية الحديث محتاطا أو ورعا أو تقيا قال رحمه الله وتقدح كذبة أو كذبة فيه ولو تاب في الحديث ماذا لو عرفناه بالصدق إلا أننا وجدنا له حديثا واحدا وقع منه كذب في روايته كأن يختلق سندا بالكذب فيقول حدثني فلان عن فلان فيسوق حديثا كذبا موضوعا ينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال تقدح, تقدح كذبة فيه ولو تاب في رواية الحديث الكذبة الواحدة مسقطة للراوي إلى الأبد ويعتبرونه مصروف الرواية فلا ينظرون إلى رواياته الأخرى ولو كانت رواياته الأخرى صحيحة مثبتة موافقة لرواية الثقات العدول نص على ذلك لبام أحمد رحمه الله تعالى نعم والكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد خاص في الآخرة وزيد أو لعنة أو غضب أو نفي إيمان مما اختلف أيضاً كثيراً في ضبطه وحده عند العلماء تعريف الكبيرة والتفريق بينها وبين الصغيرة وهذا من أشهر التعريفات التي أوردها المصنف رحمه الله حد الكبيرة وضابطها ما فيه حد في الدنيا مثل السرقة بقطع اليد والزنا بالجلد أو بالرجم والقذف بالجلد كذلك وسائر العقوبات التي ترتبت على بعض الذنوب ما فيه حد في الدنيا أو وعيد خاص في الآخرة وهذا أيضا مثل بعض الذنوب والمعاصي التي بينت الشريعة آثارها وشُؤمها بعقوبات تخصها يوم القيامة قال رحمه الله وزيد يعني في هذا الضابط والمقصود بالزيادة ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبعض من تبعه في هذا حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو لعنة أو غضب أو نفٍ إيمان وهذا كثير في نصوص الشريعة مثل قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربى وموكله وشاهديه وكاتبه مثل قوله صلى الله عليه وسلم في نفي الإيمان لا إيمان لمن لا أمانة له مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وهكذا في أمثلة كثيرة فيها ترتيب اللعنة أو الغضب أو نفي الإيمان عن صاحبها وينسب أيضاً إلى مام الحرمين أن الكبيرة كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة وهذا أيضا تعميم في وصف يكون ضابطاً لما يعد في الشريعة من الكبائر أما الإمام الواحد رحمه الله تعالى فإنه قال الصحيح أن الكبائر ليس لها حد تعرف به وإلا لقتحم الناس الصغائر واستباحوها يقول لكن الله أخفى ذلك عن العباد ليجتهدوا في اجتناب المنهي رجاء أن تجتنب الكبائر نظير إخفاء الصلاة الوسطى وليلة القدر وساعة الإجابة في يوم الجمعة وقيام الساعة يقول لو أرادت الشريعة أن تحد ضابطاً للكبيرة لحدته لكن الشريعة اكتفت بذكر بعضها قال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات قال ذكر سبعا من الكبائر أو في, في عموم قوله تعالى الذين اجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم قال فالمقصود أن لا تبقى محددة بضابط أو بعد فما الذي صنعه العلماء بعد ذلك؟ اجتهدوا في محاولة جمع وحصري ما يذكر أنه من الكبائر وأتوا على ذلك أيضا بجملة من هذا الباب الذي يذكره بعضهم قال الحافظ العلاء المنصوص عليه في الكبائر في مجموع أحاديث كثيرة وكتبها في مصنف مفرد الشرك بالله تعالى وقتل النفس بغير حق والزنا وأفحشه بحليلة الجار قالوا لفرار يوم الزحف والسحر وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات، والاستطالة في عرض مسر بغير حق، وشهادة الزور، واليمين الغموس، والنميمة، والسرقة، وشرب الخمر، واستحلال بيت الله الحرام، ونكث الصفقة، وترك السنة، والتعرب بعد الهجرة، واليأس من روح الله، والأمن من بكر الله، ومنع بن السبيل من فضل الماء، وعدم التنزه من البول، وعقوق الوالدين، والتسبب إلى شتمهما، والإضرار في الوصية، ولهذا صنف الذهبي فيما ينسب إليه كتاب الكبائر وعدد من أهل العلم في محاولة لجمع ما ذكر في بعض النصوص أنه في عداد الكبائر من باب بيان هذا الباب العظيم الذي حذرت الشريعة منه فمن ثم اجتهد العلماء في ذلك لأنه تبنى عليه مسائل في الحكم بعدالة المرء سواء لقبول الرواية أو لقبول الشهادة فإن من شرطها العدالة وارتكاب الكبيرة مسقط ومخل بها فاستدعى ذلك عندهم يعني ماذا لو قال إنسان واصفا بعض الأفعال بأنها كبيرة وربما تسبب في شيء ليس له وجه فأطلق على ذلك ما لا يصح إطلاقه وقال في أقوام لم يكون فيما وقعوا فيه مما يستدعي التفسيق أو السقوط المرؤة لكنه إن لم يضبط هذا سيكون مدعاة ربما إلى الخطأ أو إلى التجاوز أو إلى ظن ما ليس بقادح قادحا وهذا وقع أيضاً عند بعض المحدثين في ذكر بعض أوصاف أناس رموهم بشيء واتهموهم بسوء فظنوا أن ذلك من مسقطات العدالة والسبب ظنهم أن ذلك الفعل من شنيع ما يستقبح وأنه مما لا يجوز شرعا فاستطالوا في وصف الناس بذلك حتى تجاوزوا به فاستدعى ذلك لأهل العلم محاولة ضبط الكبيرة إما بالعد وإما بضابط الوصف. نعم. ويُرَدُّ مُبتدِعٌ داعية أو مع بدعة مكفرة والمبتدعات أهل الأهواء وليس الفقهاء منهم. فمن شرب نبيذا مختلفا فمن شرب نبيذا مختلفا فيه حدثا مختلفا فيه حدة ويفسق غير مجتهد أو مقلد. وحرم اجماع وحرم اجماعا اقدام على ما لم يعلم جوازه على ما يعلم جوازه هذه مسألة ايضا من المسائل الواسعة تفصيلا عند المحدثين في علم المصطلح وهو حكم روايه المبتدع والكلام فيها وتفصيل المحدثين اوسع مما أوجزه المصنف هنا رحمه الله واختصره غايه الاختصار قال ويرد مبتدع داعية المبتدع أو البدعة الواقع فيها أصحابها مراتب ومنها ما ذكره المصنف المبتدع الداعية إلى بدعته فإنه جمع بين أمرين الوقوع في البدعة والدعوة إليها ويتحفظ جل العلماء إن لم يكن كلهم من قبول رواية المبتدع الداعية إلى بدعته والمراد به الذي يروج للبدعة وسبب رد رواية الداعية إلى بدعته أنها مظنة الكذب لموافقة هواه إن كان داعية إلى بدعته فإن لم يكن كذلك فالأصل فيه وإن كان واقعا في البدعة ما لم يعلم منه ما يخل بصدقه قبول روايته هذا الذي عليه أحمد ومعظم الشافعية ولم يفرق الحنفية والإمام الآمدي بين المبتدع الداعية إلى بدعته أو غير الداعية إليه وأهل الحديث يجعلون رواية المبتدع أو القول في رواية المبتدع عندهم على أقوال أولها رد رواية المبتدع مطلقا وهذا قول الإمام مالك رحمه الله والمنقول عن عدد من المحدثين كأبي إسحاق الجوزجاني ومنشأ الرد مطلق الرواية المبتدع أن في الرواية عنهم ترويج لبدعتهم وضل قبول الظمني لها قال الحافظ ابن حجر فمنع من قبول رواية المبتدعات الذين لم يكفروا ببدعتهم كالرافضة والخوارج ونحوهم ذهب إليه مالك وأصحابه والقاضي أبو بكر الباقلاني لا ورد ابن الصلاح هذا القول بقوله القول بالمنع مطبقا بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاء يعني فلا بد من التفريق بين الداعية وغير الداعية القول الثاني الذي ذكره المصنف هنا هو التفصيل فإن كان الراوي داعية إلى بدعته لم يقبل وإلا قبل وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم قال الخطيب البغدادي وقال كثير من العلماء يقبل أخبار غير الدعاة من أهل الأهواء فأما الدعاة فلا يحتج بأخبارهم قال من ذهب إلى هذا أبو عبد الله أحمد بن حنبل وقال النووي هو الأظهر والأعدل وقول الكثير أو الأكثر قال ابن الصلاح هذا أعدل الأقوال وأولاها وهو الذي قال فيه الحافظ ابن كثير والذي عليه الأكثرون التفصيل بين الداعية وغيره ونقلوا في ذلك نقولات عن أئمة الكبار كابن حبان والحافظ ابن حجر وغيرهم قال الحافظ ابن حجر وينبغي أن يقيد القول بقبول رواية المبتدع إذا كان صدوقا ولم يكن داعيا بشرط حرر الحافظ ابن حجر هذا القيد فوق كونه غير داعية إلى بدعة قال بشرط ألا يكون الحديث الذي يحدث به ونقبله عنه مما يعضد بدعته ويشيدها فإن لا نأمن حينئذ عليه من غلبة الهوى والله الموفق وثمت أقوال أخرى فمنهم من فرق بين ما أن يكون الراوي لا تؤثر بدعته على روايته لأن تدينه وصدق لهجته يحجزه عن الكذب وهذا قول جمهور النقاد والمتقدمون من المحدثين كالإمام البخاري ومسلم وابن المديني وابن القطان وابن خزيمة ويقومون على هذا الأمر يعني ليس المرد إلى كونه داعي أو غير داعي المرد إلى النظر في حال الراوي ومن تفحص قواعد المحدثين في أبواب الرواية وخصوصا في التعديل والجرح وضبطها يجدها ليست قوالب جامدة وقواعد مضطردة بل مبنية على السبر ومعرفة أحوال الرواة وغور الروايات ومعرفة الأحوال فلا يطردون القول تماما في قبول أو رفض أو تصحيح أو تضعيف فالذي عليه النقاد النظر إلى البدعة التي تؤثر على صاحبها فربما قبلوا رواية المبتدع ومن يعرفون أنه كذلك ومن أهل الأهواء لكنه ثبت عندهم صدقه وأن ما فيه ومن البدع لم يؤثر على روايته بل ربما كان عندهم أوثق في الحديث الذي رواه من ذلك الوجه من غيره من الرواة ممن هم أصح منهم معتقدا لكنهم أقل منه شأنا في ضبط الرواية والتحر في صدقها ونقلها فنقل هذا عن كبار الأئمة قال ولهذا تجد الإمام البخاري رحمه الله خرج في الصحيح لبعض الخوارج كعمران بن حطان وغيرهم ومن الرمي بالنص قال الخطيب البغداد رحمه الله في الكفاية عن علي بن المديني قال قلت ليحيى بن سعيد القطان إن عبد الرحمن بن مهدي قال أنا أترك من أهل الحديث كل من كان رأسا في البدعة فضحك يحيى بن سعيد القطان فقال كيف يصنع بقتاده كيف يصنع بعمر بن ذر الهمداني كيف يصنع بابن أبي رواد كيف يصنع وعد يحيا قوما قال أمسكت عن ذكرهم ثم قال يحيا إن ترك عبد الرحمن هذا الضرب ترك كثيرا وقال الخطيب أيضا في الكفاية عن علي بن المديني لو تركت أهل البصرة لحال القدر وتركت أهل الكوفة لذلك الرأي يعني التشيع قال لخربت الكتب قال الخطيب معنى قوله خربت الكتب يعني لذهب الحديث قال الذهبي فإذا قال قائل كيف ساغ توثيق المبتدع وحد الثقة العدالة والجواب قال أن البدعة على ضربين بدعة صغرى كغلو التشيع أو التشيع بلا غلو ولا تحريف فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق فلو رد حديث هؤلاء قال ذهب جملة من الآثان النبوية قال وهذه مفسدة بينة والثاني بدعة كبرى قال كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر والدعاء إلى ذلك فهذا النوع لا يحتج بحديثهم ولا كرامة فالمقصود أن صنيع المحدثين ليس قالبا جامدا يرد أو لا يرد ونقول هو داعي أو ليس كذلك بل مبناه على التحري والتوثق ربما تفاوت الرأي بين راو وراين بحسب ما بدا لهم من سبر وغور في معرفة أحوال الرواة ومروياتهم التي يروونها وبالله التوفيق قال المصنف رحمه الله والمبتدعة أهل الأهواء وليس الفقهاء منهم ما الحاجة إلى هذا التنبيه المقصود بأهل الأهواء كالجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة ونحوهم قال ليس الفقهاء منهم يعني حتى من ذم من بعض طوائف الفقهاء عند المحدثين ووقع عليهم التشنيع كأصحاب الرأي ليس هذا مما يقصد به الذم ولا ينسب صاحبه إلى الأهواء وكونهم يسمون بأهل الرأي أو أصحاب الرأي ليس هو الرأي بمعنى الهوى فحتى لا يقع شيء من الريبة في ذلك خصوصا مع ما تحامل به بعض المحدثين من الحط على فقهاء الرأي ونسبوهم إلى الغلو فيه والإغال فربما أورث ذلك في بعض عباراتهم مما فيها تجاوز لا يليق ولا يصح نسبته إلى أهل العلم نبه المصنف قال والمبتدعة المقصودون بهذا الكلام في هذا السياق أهل لهواء وليس الفقهاء منهم وبناء على ذلك من شرب نبيذا مختلفا فيه مختلفا في إيش؟ في حكمه هل هو مسكر؟ أو لا فإن من فقهاء الكوفة من من جوز ذلك وباعتباره مما لا يتناول التحريم إن كان قليلا لم يبلغ حد الإسكار قال هذا هو المختلف فيه أما النبيذ المسكر فلا خلاف في تحريمه فمن شرب نبيذا مختلفا فيه قال حد ويفسق إلا إن كان مجتهدا أو مقلدا فالمجتهد يشرب النبيذ المختلف فيه لأنه عنده حلا والمقلد قلده في ذلك طب إذا أخرجنا المجتهد المقلد من بقي بقي المتشهي الذي يشربه لهواه فلا هو سأل عالم ولا بحث عن فتوى ولا قلد من يثق بدينه ولا هو ممن بلغ درجة الاجتهاد قال يفسق غير المجتهد والمقلد فالعامي والواقع في ذلك لأنه لا يفعله إلا عن هوى أما المجتهد فلا يفسق بذلك ولا يحد قال إنما بيان ذلك لبيان مراتب الناس في من حيث مقاعتهم لمثل هذه الأمور المختلفة فيها فقها ثم أكد فقال وحرم إجماعا إقدام على ما لم يعلم جوازه لأن الذي يقدم على الفعل غير عالم بجوازه مدافع له على الاقدام عليه؟ قال وهذا كاف في بيان ذمه وتحريم فعله ثم يجره ذلك لو تساهل في شرب النبيذ المختلف فيه سيجره ذلك إلى ما ليس مختلفا فيه إلى المتفق على تحريمه فربما وقع فيه متساهلا ولهذا فإن الكلام على شرب النبيذ المختلف فيه قال المصنف يحد ويفسق وعن أحمد رواية لا حد ولا تفسيق ورجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وهو قول قوي قالوا لأن الخلاف فيها كالخلاف في سائر المسائل الفقهية وهل يفسق مخالف في رأي فقهي لاختياره مختاره بناء على قونه قولا معتبر كالخلاف في نكاح المتع على القول بعدم عقاد الإجماع فيه هو الصحيح فإن الخلاف فيه مع كون القول المرجوح ضعيف للغاية ومخالف لما عليه جل ومعظم الفقهاء في الإسلام سلفا وخلفا إلا أنه لو وقع فيه صاحبه أو تعاطاه معتقدا حله وجوازه فإنها شبهة والشبهة في مواقعة الأمور المختلف فيها باب يدرأ به الحد وإذا درئ الحد سقط بالشبهة فلم بغ أن يسقط في ذلك الفسق فالخلاف في المسألة كسائر الخلافات الفقهية. نعم ويرد متساهل في رواية ومجهول عين ومجهول عين أو عدالة أو ضبط يرد هؤلاء المتساهل في الرواية ومجهول العين ومجهول العدالة ومجهول الضبط فالمجاهيل كلهم ترد روايتهم على ما قرره المصنف المتساهل في الرواية سماعا أو اسماعا كيف يتساهل سماعا يحضر مجلس التحديث منشغلا نائما هذا متساهل في السماع متساهل في الإسماع أن يقبل التلقين فيلقى أن يحدث عن غير أصل صحيح لا من كتاب ولا من حفظ هذا من التساهل في الرواية فمن عرف عنه التساهل رد المحدثون روايته ولو كان عندهم موصوفا في الجملة مثلا بالعدالة أو بالضبط والإتقال لكن هذا باب احتاطوا فيه رحمهم الله تعالى لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقي المجهول وذكر المصنف منهم مجهول العين ومجهول العدالة ومجهول الضبط وهذا أيضا من أدق مسائل الحديث عند المحدثين في علم المصطلح ومن أكثرها تشعبا ودقة وتفصيلا والبسط فيها ليس مما يناسب كلام المصنف في هذا المقام والإجاز فيها على النحو الذي أوجزه المصنف أيضا مخل بالمقام الواجب في مثل هذه المسائل وغيرها كما تقدم في قبول رواية المبتدع أو ما تقدم أيضا في قبول رواية القاذف أو الواقع في الصغائر ونحو ذلك من المسائل وخصوصا رواية المبتدع والحديث عن رواية المجهول أو الفاسق مرد ذلك إلى ما قرره المحدثون فإنهم أصحاب الصنعة وأهل الشعب وما ينقله الأصوليون ينقلونه ترجيحا من أقوال تقررت عند أهل الفن والجملة في عمل الناس يعني الآن المقصود بتقرير هذه المسائل في علم الأصول ما المقصود منها إراد هذه النبذه من علم المصطلح أن يكون الفقيه والأصولي الذي من شأنه النظر في الأدلة أن يملك من الآلة ما يستند إليه ويحتكم إليه إذا احتاج إليه أليس كذلك؟ فإن الأصولي ينظر في أدلة القرآن ويطبق عليها ما تعلم في الأصول وينظر في أدلة السنة ويطبق عليها ما تعلمه أيضا في الأصول فإذا نظر في أدلة القرآن كان القدر الذي يطبقه من القواعد التي تقررت في علم الأصول هو أبواب الدلالات دلالة الألفاظ أما السنة فإنه يحتاج فيها إلى أمرين إثبات الحديث أولا ثم النظر في دلالته ثانيا النظر في الإثبات هذا القدر الذي يحتاج إليه النظر في صحة الحديث وصحة الحديث متوقفة على شروط الراوي الذي تقبل روايته وشروط الراوي العدالة والضبط ويتفرع عنها تلك المسائل الدقيقة العميقة بعيدة الغور وما يتعلق أيضا بأحوال الرواة ومراتبهم والتدليس والعنعنة والجرح والتعديل وتفصيل ذلك بما أثنى فيه بعض المحدثين أعمارهم حتى استقل جرح والتعديل علما بذاته من بين علوم الحديث الكبيرة الواسعة وصار الطبقات الرواة أيضاً مرتبة يتخصص فيها والمدلسون أيضاً علماً مستقلاً يدرس فيه أحوالهم وأصنافهم وحصروا بأسمائهم وصنفوا على مراتب وفرقوا بين راو وراوين، وفي الراوي الواحد فرقوا بين روايته قبل الاختلاط وبعد الاختلاط هذا علم تفنى فيه الأعمار فإذا جئنا نختزل هذا بقدر يسير وقلنا للأصول هذا حظك من علم المصطلح وهذا القدر هو الذي يجعلك قادراً على النظر في الحديث لتقول هذا صحيح وهذا ضعيف هل هذا مسلم؟ الجواب لا طيب ومنذ تقرير العلوم منذ وضع الإمام الشافع لكتاب الرسالة في الأصود وإلى يوم الناس هذا ما الذي يفعله الفقهاء والأصوليون عندما يحتاجون إلى النظر في الأدلة وخصوص أدلة السنة؟ يقلدون المحدثين في تصحيحهم وتضعيفهم للحديث فعاد الأمر إلى أصحاب الصنعة أولا وآخرا فما يرونه صحيحا فالفقهاء والأصليون لهم تبع نعم من الفقهاء من كان محدثا إماما كالحافظ ابن حجر والنووي والبيهقي من قبلهم كثيرون كانوا فقهاء محدثين أولئك امتلكوا علم الآلة بتخصصهم في الفن وبراعتهم فيه وفقهاء المحدثين الأوائل كأحمد وإسحاء وسفيان وسفيان وشعبة أولئك أيضاً كانوا يعني أتم صنعة في هذه البابين لكن ما يتقرر في علم الأصول الأصل أن تقريرها في مسائل السنة وعلم الحديث وترجيح المختلف مسائلها يعود إلى أهل هذا الفن فما ينقله الأصيون في الجملة إما مجتزة أو مقرر على قدر يوهم أن القول المقرر في المذهب هو الراجح فتقول تقبل رواية المبتدع أو لا تقبل ويراه قاعدة مضطردة فإذا وجد خلافا وجد نقاشا في حديث قال مذهبنا كذا وبناء عليه نقبل هذا الحديث أو لا نقبله والأمر أدق من ذلك بكثير وأعمق منه بمراحل قال رحمه الله يرد متساهل ومجهول عين أو عدالة أو ضبط مجهول العين الذي ما عرف من هو إما لذكره مبهما أو لذكره باسم ما عرف به عينه أو باسم مشترك كإبراهيم ومحمد وعبد الله بن أحمد فهذه كثيرة ولا يعرف صاحبها لا من حيث شيوخه ولا تلاميذه ولا طبقته ومرتبته التي روي فيها الحديث عنه فهذا مجهول عين أو عرفت عينه عرفت عينه ثم جهل حاله من حيث العدالة وهل هو المستور أو غيره أيضا خلاف بين المحدثين هي مجهالة عين وجهالة حال وهي التي تسمى بالمستور أم هي ثلاثة مراتب جهالة عين وجهالة حال ومستور وهي أيضا خلاف بينهم ولهم فيه كلام طويل جدا وهل مجهول العدالة المقصود بها العدالة الظاهرة أم العدالة الباطنة هذا كله أيضا مما اختلف فيه اختلافا جما وفيه كلام واسع فيه قال المصنف يرد مجهول العين ومجهول العدالة الحنفية ورواية عن أحمد من كان مجهول العدالة الباطنة تقبل روايته ويكتفى بالعدالة الظاهرة استصحابا لأصل المسلم في حال العدالة ما لم تثبت عنه شيء من أسباب الجرح وانخرام العدالة أما مجهول الضبط فلأن الأصل في الراوي الذي تقبل روايته يكون معروفا بالضبط فإن عدم ذلك ردت روايته نعم ويرد متساهل في رواية ومجهول عين أو عدالة أو ضبط لا رقيق وأنثى وقريب وضرير وعدو وقليل سماع الحديث وجاهل بمعناه وفقه وعربية وعديم نسب وعديم نسب ومجهول ومجهوله هذه, هذه أوصاف الراجح فيها أنها غير مؤثرة في قبول رواية الراوي. ولهذا قال لا رقيق يعني لا يرد رقيق فهؤلاء المذكورون تقبل روايتهم وذكر أوصافا وقع فيها الخلاف عند بعضهم فجعلوها موجبة لرد الرواية ككون الراوي رقيقا يعني عبدا مملوكا فإن المملوك أو العبد لا تقبل شهادته وهذا مما تفارق فيه الرواية باب الشهادة فإن الرقيق تقبل روايته وكذلك الأنثى بعكس الشهادة فإنها إن قيدت جعلت شهادة المرأتين برجل وقد أخرجت الأمة أحاديث النساء من لدن الصحابيات كعائشة وأم سلمة وحفصة وكثير من الصحابيات رضي الله عنهن جميعا إلى يوم الناس هذا فإن المرأة يطبق عليها شروط الراوي في العدالة والضبط وما ينطبق عليها ينطبق على الرجل سواء بسواء وعموم الأدلة أيضا في قبوله رواية العبد والمرأة الذي لا يختلف فيه عن أضدادهم من الأحرار والرجال كذلك رواية القريب والضرير والعدو أيضا مقبولة وكون الراوي قريبا لمن يروي له أو يروي عنه غير مؤثرة لماذا؟ هل من التهمة أن يروي الحديث عن أبيه أو عن ابنه؟ أو عمه أو ترويه المرأة عن زوجها هنا لا تهما بخلاف الشهادة فلا تقبل شهادته لأصوله أو فروعه على ما يقرر الفقهاء في باب القضاء والضرير أيضا لأن عدم الإبصار لا علاقة له كالشهادة في الشهادة يشترط أن يكون الراوي سميعا وأن يكون بصيرا لما يترتب عليه من شهادته بما شهد بخلاف الرواية فإنها لا علاقة لها في هذا الباء وهي حكم عام فلا تهمة فيها ولا اختلال بما ذكر من أوصاف كذلك رواية العدو فإن أيضا لانتفاء التهمة فيها بخلاف الشهادة قال أيضا وقليل سماع الحديث فربما ما يعرف الراوي إلا بالحديث أو الحديثين وربما وجدت له تخريجا في الصحيحين وغيرهما وجدت في ترجمتي أنه قليل الحديث أو لم يرو عنه إلا حديثان أو ثلاثة أو أربعة فلم يكن هذا قادحاً طالما عرف بضبطه وإتقانه للحديث الذي رواه وجاهل بمعناه وفقه وعربي خلاف لما يذكره بعضهم من أن الجاهل بمعنى الحديث أو باللغة أو بالفقه لا تقبل روايته فالنظر في رواية الراوي إلى أمر واحد ما هو ضبطه والصدق في روايته فكونه أعجمياً لا يفهم ما روى أو كونه لا يفقه الحديث ومعناه وحكمه الذي يرويه أو كونه أيضاً لا يدرك معنى الحديث الذي يرويه لا أثر له في ذلك على الصحيح خلافاً لمن اشترط فقه الراوي ولهذا يقول الإمام الزركشي رحمه الله ولم ينقل عن أحد من السلف أنه اشترط الفقه في الراوي فتبت أنه قول محدث والحنفية لما يشترطون الفقه في الراوي فإنما ينصون عليه في الغالب لذكر سبب الترجيح أو في مسألة تعارض الرواية مع القياس إذا تعارض خبر الواحد مع القياس فإنه من المرجحات عندهم أن يكون الراوي فقيها وإلا قدم القياس والمراج به قياس الأصول العامة وليس القياس الأصولي الاصطلاحي ودليل ذلك في قبور رواية الراوي وإن لم يفقه ما روا وإن لم يعلم معناه وإن لم يملك من اللغة ما يفهم به حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه أحمد وأصحاب السنة نظر الله امرأا سمع مقالتي فوعاها فأدها فرب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه رب حامل فقه ليس بفقه فأثبت النبي عليه الصلاة والسلام أنه ربما كان كذلك بل شميله بهذا الوعد الكريم نبضل الله فربما كان في عداد هؤلاء الموعودين بالنظارة لقيامهم بالرواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظه أنه ينالهم هذا الشرف الكبير فلذلك لا يؤثر فيه ما ذكر المصنف رحمه الله من الأوصاف قال وعديم نسب ومجهوله مجهول النسب كالرقيق مثلا أو غيرهم أو عديم النسب الذي لا يعرف نسبه ونسب آبائه وقبيلته التي ينتمي إليها فإن هذا أيضا غير مؤثر ليس كما في الشهادة فإن ربما ذكر في بعض شروطها ما يقول إلى مثل هذا الشرط قال المصنف رحمه الله بل ذلك كله غير معتبر والأصل فيه ما تقرر من الأوصاف التي تعود إلى ضبط الراوي وعنايته بما روى والصدق في روايته فإنه قدر كاف في إثبات روايته والأخذ بها والله أعلم فصل شروط ذكر سبب جرح, وت... شرط ذكر سبب جرح وتضعيف ولا يلزم توقف إلى تبين لا تع... لا تعديل وتصحيح ويكفي فيهن وفي تعريف وفي تعريف واحد ليس من عادته تساهل أو مبالعة فرع عن قبول الرواوي وثبوت عدالته الحديث عن جرح الرواة وتعديلهم وهذا مما اختص به علماء الإسلام في رواية الحديث تثبيتاً لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأضحى علماً قائما بذاته علم الجرح والتعديل وفيه مسائل جمة والقول كما تقدم قبل قليل المعول فيه على ما يذكره أهل الفن فإنهم أرباب الصنعة والمآل أيضا إلى تقريرهم في هذا الباب دون الاقتصار على مثل هذه الجزئيات التي ترد في كتب الأصول قال رحمه الله تعالى شريط ذكر سبب جرح وتضعيف عند الجمهور لا بد في جرح الراوي من ذكر سبب جرحه والسبب اختلاف الناس في ذكر سبب الجرح أو ما يعدونه جارحا فربما ظن الأمر جارحا فذكره وليس كذلك فلا يقبل حتى يبين السبب الذي يراه جارحا فينظر فإن كان كذلك عد جرحا وإلا فلا وهذا أيضا من باب ما وقع لهم في كثير من المواقف التي رآها العلماء وبيّنوا فيها أن ما ذكر عند بعضهم باعتباره جرحا ليس كذلك فاعتبروا هذا وشرطوه أن ما لم يعد جرحا ينبغي ذكر بيان سببه حتى يقف عليه الناس ثم يحكم هل هو كذلك أم لا وإلا فإلو ترك الأمر لجعل فيه باب واسع وربما سقطت عدالة بعض الرواة أو اتهموا بما ليس فيهم بناء على ما ظنه بعضهم جرحا وليس كذلك وسقط أيضا عند بعض المحدثين بعض الشروط التي يرونها في بعض المحدثين فكانت سبباً في رد روايتهم والأصل فيها أنها مما تقبل التفاوت أو ربما كانت أيضاً متفاوتة باختلاف الزمان كمثل عدي كشف الرأس والأكل في الأسواق والاجتماع في مجامع الناس التي لا تختص بأهل النبل والفضل مسقطاً للمروءة فإذا تفاوت الزمان واختلف العرف في ذلك كان مؤثراً لا محالة فطرد ذلك باعتباره سبب للجرح سيكون غير متفق ما مع ما يريده العلماء بضبط أسباب الجرح والتعديل. فعلى كل حال جعلوا ذلك شرطا لذكر سبب الجرح وليس هذا مشروطا في ذكر التعديل. فإذا قالوا فلان عدل أو زكى بعضهم فلانا فلا يحتاج إلى ذكر السبب. ما الفرق؟ نعم استصحاب للأصل في المسلم وهي العدالة. وأما الجرح فهو خلاف الأصل فلا مدله له من سبب يذكره ومن العلماء من عكس فقال يذكر سبب التعديل دون الجرح ومن العلماء من سوى بينهما فقيل يشترط السبب فيهما والحق ما رجحه كثير من المحققين أن النظر يختلف باختلاف الجارح والمعدل من كان من الآئمة الكبار في هذا الشأن؟ كالإمام أحمد وابن المديني وكثير من كبار المحدثين فإن قولهم وحكمهم رحمة الله عليهم معتبر في الجملة وإلا لم نقف في السؤالات التي سئلوا إياها عن بعض الرواة أو ما نقل منهم مجتزان على ذكر سبب الجرح أو التعديل ومن كان دونهم فالأصل اشتراط السبب في الجرح دون التعديل على ما ذكر المصنف قالوا ولا يلزم توقف إلى تبيين يعني متى وجدنا راويا ووجدنا فيه جرحا لم يبين سببه فهل يلزم التوقف إلى التبيين؟ الجواب لا لأن الخبر يلزم العمل به ما لم يثبت قدح في الراوي فما لم يثبت فيه جرح مفسر يبين لنا سبب الجرح فالأصل قبول روايته عملا بالعدانة قال ويكفي فيهن وفي تعريف يعني في ذكر سبب الجرح والتضعيف وفي التعديل أو في التعريف بالراوي يكفي واحد ممن من الآئمة النقاد المحدثين ليس من عادته تساهل أو مبالغا لأن من عادته التساهل ربما تساهل في توثيق من ليس بثقة ومن كان من عادته المبالغا ربما بالغ فذم أو جرح من كان في عداد الثقات والمقبول في روايتهم فإن المحدثين والآئمة النقاد ومن يقبل قول في الجرح والتعذيل أيضاً هم على مراتب وكل ذلك أيضا بينه العلماء كمثل رسالة الذهبي في من يقبل قوله في الجرح والتعديل والتوثيق فإنهم مراتب وفرق بين ابن حبان مثلا رحمه الله المنسوب إلى التساهل في التوثيق وابن عدي المتساهل في التضعيف مثلا والنساء المعروف بتشدده في التوثيق كابن معين وغيرهم وهم رحمة الله عليهم جميعا إنما كانت حياتهم وقفا على حفاظ وحمايتي وتثبيت سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبذلوا ما بذلوا رحمة الله عليهم فكان نتاج صنيعهم ما ورثناه عنهم من هذا الارث الكبير في دواوين السنة رواية ودراية نعم ومن اشتبه اسمه بمجروح وقف خبره ولا ومن اشتبه اسمه بمجروح وقف خبره يعني اسمه مشتبه تماما باسم راو فيه جرح ولم يعلم أهو أم غيره توقفنا في خبره لاحتمال أن يكون هو المجروح والتوقف إلى متى حتى يتبين أحد الأمرين إما أن يكون غيره فيقبل وإما أن يكون هو فيبقى على الرد نعم ولا شيء لجرح باستقراء ولا شيء يعني لا حكم ولا اعتبار لبناء الجرح على الاستقراء كيف يعني جرح باستقراء كأن يقول وجدنا بالاستقراء في زماننا أن جميع الفلاحين مجروحون فأي فلاح ترى له رواية ترد فإذا ترد روايته فقط لأنه فلاح أو لأنه مثلا حجام أو لأنه كذا هذا لا يبنون عليه أحكاما بالاستقراء إنما الأحكام في الجرح والتعديل تبنى على الأعيان على الأشخاص فلا يقال وجدنا أن عامة أهل هذا البلد معروفون بالجرح في ديانتهم أو في مرواتهم أو عدالتهم أو ببدعتهم هذا لا يقال باستقراء فينسب إلى كل من ينسب إلى بلد أو صنعة أو حرفة معينة أن يقال إنه كذا قال لا شيء يعني لا كلام مقبول ولا يعد جرحا من ادعاه باستقرار. نعم وله جرح باستفاضة له جرح باستفاضة يمكن أن نقبل الجرح في الراوي باستفاضة يعني إذا شاع عن الراوي هذا بعينه صفة قادحة وإن لم يكن هذا الإمام وقف على ذلك الجرح بعينه في ذلك الراوي، لكن استفاض عنده أن أقرانه من العلماء والآئمة والنقاد جرحوه بذلك، قال له جرح باستفاضة، ولا تزكيه، وقيل. وله جرح باستفاضة لا تزكيته، وله جرح باستفاضة لا تزكيه، وقيل بلا إذا شاعت عدالته كأحد الأئمة. وجعله المذهب في أصله له الجرح بالاستفاضة لكن ليس له التزكية بالاستفاضة إذا شاع عن أحد وصف بما يقدح في عدالته فإن له التعويل على تلك الاستفاضة في الحكم بجرحه أما العدالة والتوثيق فلا بد فيها من التوثق وثبوتها قال لا تزكية ثم قال وقيل والمذكور هنا بالصيغة يشير إلى الأضعف لكنه قال في آخر جنة وجعله المذهب في أصله يعني يعني أن أصل الكتاب وهو التحرير جعل المذهب القول الذي قال فيه هنا وقيل بمعنى بمعنى أن المذهب المعتمد أن الأئمة الذين استفاضت شهرتهم تكفي استفاضة شهرتهم عن عن تعديلهم. وقيل بلا إذا شاعت عدالته كأحد الأئمة مالك وأحمد وشعبه والسفيانان وعبد الله بن المبارك وهؤلاء الأئمة الكبار ويحيى بن معين وإسحاق بن راهوية وعلي بن المدينة هؤلاء أئمة كبار فكانت شهرتهم واستفاضة خبار إمامتهم مغنية عن أن أجد من عدل الإمام مالك وأبحث في كلام المحدثين من وثق أحمد وإسحاق وشعبه ولهذا فإن أحمد رحمه الله وكثير روي عن أكثر من واحد يسأل عن أحد الأئمة فيقول فلان يسأل الناس عنه وليس هو الذي يسأل عن حاله بمن بلغ تلك المرتبة الكبيرة رحمة الله عليهم قال وجعله المذهب وجعله المذهب في أصله يعني أن المرداوي في أصل التحرير جعل هذا هو المذهب قال ابن الصحيح قال ابن الصلاح وهذا صحيح مذهب الشافعي أن الأئمة الكبار تغني شهرتهم عن إثبات تعديلهم إثبات تعديلهم نعم ويقدم جرح وهذه مسألة أيضا أوجز فيها المصنف رحمه الله الكلام بهذه الجملة يقدم الجرح على التعديل في حال تعارضهما في حق الراوي المعين فجرحه إمام وعدله إمام آخر والحق أن المسألة أيضا عند المحدثين أعمق بكثير من اختزالها في هذه الجملة فإنهم يفرقون بين الجرح المبهم والجرح المفسر ويفرقون بين الجرح الذي انفرد به إمام والذي تتابع عليه أكثر من واحد ويفرقون بين من تفاوت الراوي في شأنه المحدثون بين معدلين وجارحين، ثم ينظرون إلى أمرين إلى العدد من ناحية عدد من جرحه وعدد من وثقه وإلى رتبة من جرح ومن وثق فربما كان الجارح واحد أو اثنان والمعدلون خمسا فغلب جانب هؤلاء الاثنين أو الثلاثة لسبب أنهم أوثقوا وأثقلوا في الميزان عند أئمة جرح والتعديل من أولئك فالمسألة لا تضطرد بقولك يقدم جرح مطلقا أو تعديل مطلقا ولذلك يقدم جرح وهذا الذي عليه الأئمة الأربعة في كتب الأصول مطلقا يعني سواء قل الجارح أو كثرة أو أو تساوى مع المعدد وقيل يقدم الجارح إن كثر وإلا فلا وقيل بل التعديل مقدم والصواب الذي عليه العمل عند المحدثين أن ذلك يخضع إلى كل راو باعتباره لا إلى قاعدة مطلقة مضطردة في هذا الباب نعم. وأقوى تعديل حكم مشترط العدالة بها فقول وأعلاه عدل رضا مع ذكر سببه فبدونه فعمل بروايته إن علم أنه لا مستند له غيره غيرها وليس ترك عمل بها وبشهادة جرح جرحا وليس ترك عمل بشه وليس ترك عمل بها وبشهادة جرحها ثم رواية عدل عادته لا يروي إلا عن عدل هذه مراتب التعديل. الحكم والقول بسبب ثم القول من غير سبب ثم العمل بالرواية ثم رواية العدل عنه يريد أن يقول كيف نعرف عدالة الراوي أريد أن نعرف أن الراوي هذا عدل أو ليس عدلا كيف نعرفه الجواب من خلال أئمة المحدثين النقاد الذين بروا لهذا الشأن وعرفوا به فكان قولهم المرجع في هذا الباب فإذا نظرت إلى أحوال هؤلاء إلى أئمة البخاري ومسلم وأحمد وابن معين وابن المديني وشعبة وإسحاق وهكذا هؤلاء الكبار وجدنا نستفيد تعديلهم للروات من أكثر من طريق منها أن يروي الإمام عن أحد هؤلاء الرواة فبمجرد روايته عنه تعد تعديلا له هذا إذا كان الإمام لا يروي إلا عن عدل تكون روايته توثيقا ولا أحتاج أن يقول لي فلان عدل إذن يكون التعديل بالفعل ما الفعل؟ الفعل ثلاثة أشياء الحكم بروايته والعمل بروايته والرواية عنه ثلاثة أشياء يكون التعديل فيها عمليا من الإمام إيش يعني الحكم بروايته الحكم الفتوى ليست حكم الحكم قضاء أن يكون قاضيا أو حاكما في قضية فيعمل بموجب رواية ذلك الراوي هذا يعدونه أقوى مراتب التعديل لأنه في مقام القضاء والحكم لا تبرأ ذمته إلا بما يراه صحيحا شرعا ثابتا دينا فلما نراه يعمل بحكم مبناه رواية ذلك الراوي اعتبرنا هذا في غاية التعديل هذه أقوى المراتب ثاني المراتب التعديل القولي أن يقول فلان عدل ويقرن ذلك بالسبب يقول سبرنا روايته خبرناه وجدناه كذا فيذكر سبب ذلك فالقول المقرون بالسبب يليه في المرتبة الثالثة القول بلا سبب أن يقول فلان عدر ولا يبين السبب المرتبة الرابعة أن يعمل بروايته سواء أفتى بها أو عمل بها جئنا وجدناه في الحج في ميناء في عرفة في مزدرفة في الصلاة في الصيام في المسائل التي فيها خلاف الأحكام مثلا كان صائما فتحجم فأفطر وليس له في فطر الحجامة بصيام رمضان إلا رواية فلان فعلمنا أنها عنده ثابتة إذا الرواية عنده مقبولة إذا الراوي عنده عدل إذا هذا أيضا من التوثيق أو التعديل العملي أن يعمل برواية المرتبة الأخيرة الرواية عنه المصنف رتبها هكذا خمسة على الترتيب أقوها قال حكم مشترط العدالة بها أن يعمل بروايته فيكون العمل بروايته قبول لها وإذا قبلنا روايته كان ذلك تعديلا للراوي هذه المرتبة الأولى قال فقول يعني التعديل والتزكية بالقول ماذا يقول يقول فلان عدل قال وأعلاه يعني أعلى مراتب التزكية والتعديل القولي عدل رضا وهي عند المحدثين أوسع من هذا بكثير قالوا أن يكرر وصف العدالة يقول ثبت ثبت عدل الرضان إمام ولو فيها عبارات كثيرة التي تفيد التعديل قال مع ذكر سببه ف المرتبة الثالثة يعني القول بدون ذكر السبب الرابعة فعمل بروايته قيدها بقول إن علم أنه لا مستند له غيرها لأنه قد يعمل لكن ليس لأجل رواية هذا الراوي بل لدليل آخر سواه فلا بد أن يتقيد بهذا القيد. قال وليس ترك العمل هذه جملة اعتراضية استطرادا إذا كان العمل برواية الراوي نستفيد منها تعديلا له السؤال هل العكس بالعكس؟ هل ترك العمل برواية الراوي تعد جرحا له؟ ليش؟ نعم قد يتركها لدليل راجح معارض لسبب آخر هل ليس دائما يكون ترك الدليل جرحا للراوي؟ قال وليس ترك العمل بها أو بشهادة؟ جرحا يعني لو كان قاضي فجاء هذا فشهد عنده الشهادة فحكم بغير ذلك هل لأنه رد الشهادة لا ليس بالضرورة بل عنده بينة أقوى من شهادة الشاهد فحكم بها قال ثم يعني المرتبة الخامسة في مراتب التعديل رواية عدل عادته لا يروي إلا عن عدل بهذا القيد إذا عرف من شأن الآئمة وهذا مثلا كالبخاري في الصحيح ومسلم والمقصود به شيوخهم المباشرون بالدرجة الأولى فإنه تعديل لهم ولو لم نجد كلاما لهم في شيوخهم تعديلا صريحا فانتقاؤه له مع شرطه الذي ذكره في صحيح دلالة على توثيقه عنده وكذلك قال الإمام أحمد رحمه الله إذا روى الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن رجل فهو حج وقال أيضا مالك إذا روى عن رجل لا يعرف فهو حج انظر كيف جعل الإمام أحمد رحمه الله هؤلاء الأئمة في روايتهم دلالة على تعديل الرواب مجرد الرواية عنهم هل قال هذا الإمام أحمد في كل الأئمة والمحدثين؟ الجواب لا سم هؤلاء الكبار كمالك وعبد الرحمن بن مهدي ولهذا قال المصنف رواية عدل عادته لا يروي إلا عن عدل نعم ولا يقبل تعديل مبهب كحدثني ثقة أو عدل أو من لا أتهم. وآخر مسألة في التعديل والعدالة هذه التي ذكرها المصنف لا يقبل تعديل مبهم تعديل راو مبهم كيف يعني مبهم؟ يعني ما ذكر اسمه طب كيف ما ذكر اسمه ويكون تعديلا؟ قال مثل قوله حدثني ثقة ثقة هذه تعديل وصف تعديل لكن لا أدري من يقصد فهو مبهم عندي قال حدثني ثقة أو عدل أو من لا أتهم فلما أجد أحد الرواة يقول حدثني العدل أو حدثني ثقة أو حدثني من لا أتهم أنه سمع سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه ساق حديثا فليس للمحدث نقول هذا حديث صحيح فإذا قيل كيف صحيح قال أبو هريرة الصحابي وسعيد إمام والراوي عن السعيد ثقة عند الراوي شيخي هذا لا يقبل تعديل الراوي المبهم لا يقبل وسبب ذلك أنه لا يعلم حاله وربما كان مجروحا عند غيره فإن لم يعلم عينه فلا تقبل أيضا روايته على هذا التعديل المبهم وهذا ليس قدحا في تعديل الأئمة لهذا قال ابن حبان إذا قال أخبرني الثقة ويقصدون الإمام الشافع رحمه الله فإنه يفعل هذا في بعض مروياته كما في الأم وفي الرسالة وغيرها يقولون وقد سبروا عبارة الشافع إذا قال أخبرني الثقة أو من لا التهم فحصروا من يقصد في أشخاص بأعيانهم قال إذا قال ابن حبان إذا قال الشافعي أخبرنا الثقة عن ابن أبي ذئف فهو ابن أبي فوديق أو عن الليث فهو يحيى ابن حسا أو عن الوليد ابن كثير فهو عمرو بن أبي سلمة أو عن ابن جوريج فهو مسلم بن خالد الزنجي أو عن صالح مولى التوأمة فهو إبراهيم بن أبي يحيى وقال الربيع تلميذ الشافعي إذا قال الشافعي أخبرنا الثقة فهو يحيى بن حسا وإذا قال من لا أتهم فهو إبراهيم بن أبي يحيى، فإذا قال بعض الناس فهو يريد أهل العراق وإذا قال بعض أصحابنا فيريد أهل الحجاز فقال هذه مصطلحات إذا استعملها ومع ذلك فإن شأن المحدثين رحمة الله عليهم التوثق في إثبات من عرفت عدالته حتى يبنى عليه الحكم تعديلا وقبولا نعم والجرح أن ينسب إلى قائل ما يرد لأجله قوله والتعديل ضده ما الذي يمكن أن ينسب إلى قائل فيرد قوله لأجله فعل المعاصي أو ما يخل بالعدالة أو بالضبط فالجرح كل وصف يوصف به الراوي يكون سببا في رد روايته والتعديل ضده أن ينسب إليه وصف يكون سببا في قبول روايته نعم وتدليس المثن عمدا محرم وجرح وغيره مكروه مطلقا التدليس و... عند المحدثين أيضا باب واسع وهو أحد أوسع أنواع علوم الحديث عندهم واختصاره في سطر لا يسمن ولا يغني من جوع قال رحمه الله تدليس المتن عمدا محرم ما تدليس المتني إدراج غير الحديث في متنه أو أن يدرج جزء من متن في متن أو يلحق متنا بمتن كل ذلك يسمى تدليس المتن قال فعله عمدا حرام وهو جرح في الراوي الذي يفعله وينبغي أن تقيد من هذا أو تستثني منه متفق فيه من قول الصحابة في روايتهم رضي الله عنهم لبعض الحديث فأدرجوا معه جزءا أو جملة من كلامهم وقعت اتفاقا فينقله الرواة عنهم في سياق واحد فأوهم عند من جاء بعدهم أنه جزء من الحديث وإلا فالصحابة رضي الله عنهم ما قالوا هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يدرجه بعض الرواة ظنا منه أنه جزء من الحديث وهذا وقع اتفاقا لبعض الصحابة كمثل حديث ابن مسعود رضي الله عنه في التشهد وحديثه في الصحيحين قال في آخر الحديث وإذا قلت هذا فإن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فقعد هذا من كلامه لا من الحديث المرفوع ولهذا قال النووي والخطيب والبيهقي هذا من المدرج أخيرا ومن المدرج في أول الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار فقوله أسبغ الوضوء من كلام أبي هريرة رضي الله عنه ومثال المدرج في وسطه ما أخرجه الدار في حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها في نقضي الوضوء من مس الذكر قال من مس ذكره أو أنثيه أو رفائه فليتوضأ فذكر الأنثيين والرفق مدرج إنما هو من قولي الراوي وليس من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فينبه عليه حتى لا يظن أن الكلام هنا يلحق طبقة الصحابة رضي الله عنهم وهم أجل وأسماء قال وغيره غير إيش غير تدليس المتد ماذا يبقى تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ هو أيضا قال مما يمنع عند المحدثين لكنه أقل رتبة قال مكروه مطلقا يعني يكون عند المحدثين عيبا تدليس السند وتدليس الشيوخ لأنه يعني يوهم خلاف الصحيح من ذلك وتدليس السند إما أن يروي عن غير شيخه أو يسميه بما لا يعرف به في تدليس الشيوخ أو يركب سندا على سند أو يوهم أنه أعلى إلى آخر ما يفعله المدلسون في هذا نعم. ومن عرف به عن الضعفاء لم تقبل روايته حتى يتبين السماع وهذا الحكم الذي أطبقه المحدثون من عرف بهذا النوع من التدليس لأنه يدلس بروايته عن من عاصره ولم يلقه وما سمعه منه، فيكون هذا موهما بمجرد المعاصرة فلا يقبل حتى يتبين السماع ويكفي عندهم في بعضهم أن يثبت التحديث أو التصريح بالتحديث ولو مرة فيحملون روايته عن من دلس عنه على السماع بناء على ثبوته. نعم، ومن كثر منه لم تقبل عن نعم، من كثر من كثر منه تدلس. الـ الـ الاسناد أو تدليس الشيوخ لم تقبل عنعنته بأن يقول عن فلان لأن الأصل في العنعنت حملها على الاتصال والسماع كما سيأتي بعد قليل ومع ذلك فإنها عند المدلسين على خلاف هذا الأصل لأنهم على خلاف الأصل ومن كثرت عنعنته كما قال المصنف نقلا عن المجد ابن تيمية لم تقبل عنعنته يعني حتى يصرح بالسماع وإلا جعلت العنعنت عنده غير مقبولة نعم والمعنعن بلا تدليس بأي لفظ كان متصلا السند المعنعن إن لم يكن تدليس يعني ما لم يكن راو مدلس فإن ألفاظ العنعنة وهي ثلاثة عن وأن وقال يعني يقول قال فلان أو أن فلانا حدثه أو عن فلان هذه ليست صريحة في السماع فهي عند المحدثين أيضا بحكم الصنعة والاستقراء محمولة على السماعي من غير المدلسين فأما المدلسون فالأصل عندهم فيها أن تحمل على التدليس والانقطاع حتى يثبت خلافه ولهذا قال عن وبلا تدليس بأي لفظ كان متصل لأن الأصل عن فلان أو أن فلانا قال الحافظ بن الصلاح الذي عليه الجمهور أنه من قبيل الاسناد المتصل وحكاب بن عبد البر وذكر فيه القيود أن لا يكون فيه مدلس وأن لا يعرف بذلك. نعم. ويكفي إمكان لقيم لقيم في قول وظاهره لو روى عم لم يعرف بصحبته ولا رواية عنه تقبل مطلقا ولا يشترط في قبول خبر ألا ينكر. هذا كتاب الفصل وهو تمام مجلسنا اليوم بعون الله. وهي مسألة في مشتهر فيه الخلاف بين الإمامين البخاري ومسلم رحمة الله عليهما وعلى سائر علماء الأمة ومحدثيها هل هل يكفي إمكان اللقاء أم يشترط ثبوته بالنسبة للأئمة الرواة المتعاصرين فإن الشائع المنسوب إلى الإمام مسلم الذي نص عليه في مقدمة صحيحه ونسبه إلى الأئمة واستنكر فيه عن خالفه على من خالفه أنه يكفي إمكان اللقاء وهو الذي حكاه الإمام مسلم عن أهل العلم إمكان اللقاء ولا يشترط ثبوته أو العلم باللقاء والمقصود بإمكان اللقاء المعاصرة فيكفي أنهما في عصر واحد وإمكان اللقاء أن يعرف مثلا إمكان تليقيهما في العصر أو في المصر فأما من كان مشرقياً والآخر مغربياً ولا يعرف بينهما تلاق ولا رحلة إلى الحج والتقاء في الحجاز ونحوها فإن ذلك أيضاً لا يدخل فيه قال ويكفي في إثبات الاتصال يعني وصحة السماع إمكان اللقي في قول يشير إلى الخلاف وهي من مصطلحات المصنف إذا قال في قول يشير إلى خلاف وقول آخر مرجوح بخلافه قال وظاهر هذا طب قال في قول يشير إلى أن قول الآخر أن إمكان اللقاء لا يكفي بل يشترط العلم باللقاء الذي ينسب إلى من إلى البخاري وشيخه ابن المديني والخلاف فيه كبير للاكتفاء بإمكان اللقاء أنه لا يكفي بل لابد من الاشتراط بالعلم باللقاء قال وظاهره يعني على ما ذكره المصنف كافيا وهو إمكان اللقاء لو روى عما لم يعرف بصحبته ولا رواية عنه تقبل ليش لأن اكتفينا بإمكان اللقاء وطالما حصل إمكان اللقاء فهذا محمول على السماع لو قال عنه فإن اشتراط المطلوب حصل وهو إمكان اللقاء ما لم يثبت عندنا حصول السماع وهذا مما أيضا أفاض فيه المحدثون وتكلم فيه العلماء والآئمة ومن أشهر من تكلم فيه الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح العلل وجعل فيه كلاما طويلا وساق فيه كلام الأئمة المحدثين وهم يجدون أو يحاولون إيجاد المخرج مما شنع فيه الإمام مسلم ويبعد أن يقصد به شيخه البخاري الذي أجله أيما إجلال وذكر له مكانته المقدمة في العلم وعلى كل حال فالمسألة أيضا تفصيلها واستفاضة القول فيها وترجيح مختلف فيه المحدثون إلى المعاصرين منهم ليس مما يوسط في مجلس يراد الإشارة فيه إلى بعض جمل قال رحمه الله ولا يشترط في قبول خبر ألا ينكر يعني ألا ينكره الراوي وهو أيضا مما اشترط في قبول الصحة ثبوت السند وصحة الرواية وأما ما يعترضها من بعض العوارض التي جعلها بعضهم قادحا في الرواية أو في الراوي والأصل خلافها فإن وإذا ثبتت الرواية وصحت عمل بها وكان هذا كافيا في قبولها تم المجدس والفصل بعون الله تعالى والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.